جنات عدن نفسها لهم الأدواب يستطيعون فيها دفاع فيها من كثيرة لعمل شرابا وعندهم خاصة وقفة أسرابا هذا لا تعدين للمحسادا إن هذا لا تقوم من نتابة هذا وإن للطاريخ الأشرم هذا جهنم يستوى معنا قريسا من هذا هذا في اليد حميما وآه أروي بشكل الأزواج هذا أمي المنصحي معكم لا مرحبوا بهم من أنصار النار قالوا جاء الله وحبكم بكم وأنتم قدرتموه لنا رويس قالوا ربنا من قدم لنا هذا وصدر عذاب لكم في النار وقالوا ما لنا دائما يجاهد مننا من تصريا إن ذلك أحكى من تقارس المرحيمين كل إنما أنا منذر ومنذر الله من الله وحد وخاخر لأقلنا الله نعم لما تحدث الحق سبحانه وتعالى عما كان به الانبياء وما تحملوه في سبيل هذه الدعوه من الصبر للخموة الى اخر نفس من حياتهم قال سبحانه وتعالى هذا وان المتقين لحسن تعالى هؤلاء اخروا قصد السبط في التقوى وطبعا الجنه هيها الله وزخرفها وزينها واعداها للمتقين. ان المتقين لا حسن المعاصي الذين اتقوا الشرك واتقوا الكفر واتقوا النفاق واتقوا المعاصي واتقوا سخط الرب واتقوا الدنيا واتقوا النساء واتقوا الظلم واتقوا الشعر واتقوا المحرمات واتقوا الشبهات واتقوا كل ما ينبغي للتقى هؤلاء الذين عن وقاية بينهم وبين غزة الرب إن لهم لا حسن ما أكد إن للمتقين لا حسن ما أكد أفضل مرجع وأفضل سكنة وأفضل مستقر لا حسن ما أكد ما هو أنه قال النهب رب قال جنات عدن مفتحه لهم الأبواب هذا يوم عيدين يوم العيد الأعظم يوم العيد الأكبر هو حينما ندخل الجنة ونتمتع من عيدنا كما نتصم إذا إن للمتقين لا حسن معاهم جنات عدن جنات اقامه دائمه لا يكون عنها حوار فيها ما لا عين ولا كنت استمعت ولا خطر على امر الله فيها ماكولات مشروبات مفتوحات مسؤولات فيها كل شيء ما تشتهيه امر كل سنه هذا عبر الحق سبحانه وتعالى عن هذا المعنى كله بقوله إن المستقيم لا حسن محاق أحسن مرجع وأحسن مستقر وأحسن مخاف جمال عجل مفتحة لهم الابواب كانت تتنظرهم مفتحة وقالت هذه الأجوال وسيقى الذين اتتقوا وضعوا إلى الجنة زمراء جمعان حتى اذا جاءوها وفزحه وامها كانت الجنة مهياهم صخراط مزينه ومعدلهم تستقبلهم وتنتظرهم وفزحه وفزحه وفزحه الذين استقروا القوم من جدت زمراء حتى اذا جاءوها وفزحه وامها وقال اخرسها السلام عليكم ذكرتم فادخلوها خالدين انتم الناس الطيبون طارت اخلاقكم وطابت عقاربكم وطابت حياتكم طاعه الطيبين وهذه الجنه هي مستقره طيبين لا يدخلوها الا طيبه طيبتم فادخلوها خالدين وقالوا شكرا لله الحمد لله الذي سقطنا وعده واورثت الارض لتتوزع من الجن في حي المشاء فنعمه الاعديه وقال لنا سبحانه ان المتقين لحسن متاع جنات عدن مفتحه من الابواب ثم اقام يبين احواله في الجنه واستقراره في الجنه وبقوه في الجنه دي قبل السكنين والاستكانه بالاراعه وطمئنا متجهين عن ارائك متجهين فيها يدعون فيها بفاكهه من كثيره وشراب كثير كثيرة. بفاكهه كثيرة. سمى الله عز وجل هذه مقبوله فاكهه كما نقول دائما رب العزه يقول بنيت الانسان في الجنه ما ستحتاج الى تغذيه حتى تقوم من لا هذه الدنيا الى ما انت اشعر ما خلاص تهدد حياته بالفناء لكن يوم القيامه في الجنه ليست كذلك. اقسام خالده ما تحتوي لا هي ولا هي شر ما ينكر وما يشرب مما هو تلذذ وتفكر كما قال سبحانه وتعالى في الايه الاخرى اولئك رغم دخلتكم معلوم تفكرون فواته وهناك ذلك قال يدعون فيها بكل فاتحة لا قط بما يقول لا بكل ما يتبكرون به يدعون فيها بكل فاتحة كثيرة ثم يقولوا شرائع كثيرة ثم يقول وعندهم قاصرات طبقات زيادة على ما يقولون فيه من ما ما يشرب هناك ما يرجع أعطاركم الله سبحانه وتعالى نساء نساء أهل الجنة ونساء حرق أهل أي الجنة كل واحد من أهل الجنة عنده الجزام كما قررنا الله سبحانه في الحديث الصحيح كل واحد واحد له كل جزام أما بحرق فعلى حسب الأعمال منهم من يكون له سبعون حريه قاضي كلها واخر قاضي الاخر حفظ اعمالك وايمانك اما نساء الدنيا فزوجها الثاني واذا جعل الله سبحانه وتعالى دائما النساء كتب كتب في الدنيا وكتب في الاخره اذكر اهل النار من النساء باخبار الله صلى الله عليه وسلم واذكر اهل الجنان من النساء وفي الدنيا كذلك. الإحصاء العالمي يعطي على أن النساء يضع عدد الرجال من النساء. وأكبر إشعار صوب إخبار الزمن على وجه السرير أن الرجل واحد قيم على خمسين أبلغ. وهذا بر واحد خمس. إحصاء في ضرب واعدا. الإحصاء الثاني قالوا بكل واحد ساعة شهرة بقى. هاكي. وهذا نسانه ستنمية. نعم. هذا مسلاح لقبل رسول ديس ورسول ماله ستنمسلاح حتى يكون قيم الواحد على خمسين بقى. نعم. إذا وعندهم أي عند المستقيم الجنه الجنة قاسرات الضرب. يعني زوجات لا ينظرن في سوى لا تنظر إلا زوجها ترك كأنه وحده لا شريك له أجمل واحد في حياتها واعطت نعمه عنها الله بها عليها هو ابسطها اهل السوء فهي لا تاتي فيه سواه لا تنظر في ليه؟ لانه تحضر نعيم نعيم نعيم بنعيم ابسطها الله سبحان الله المرأة التي تقتصر بالنظر على زوجها ما في الدنيا أبو أب وأعذره ما بالها بمحافظتها وبحياتها وبالتزامها وبعدايتها تزداد والله رزقها في الدنيا هذه بوسدها ويعطيها ما يستهين ليه يا لا عبده ما تلك الحاقرات في جها المتبرجات في الصحراء الطاعره لا تعود الى الدار التي اخذت كنز كنز الحي اللي كانت المدينه دي لا وقعت الانسحاق السريع كده بيتوين يا بشر نظرنا نظرنا ونظرنا على وعندهم خاسرات الطرقين لو كان هناك صيحة تمتح ستمتح لهذا انتصال أشرف من هذه التي بصت الله عليها والله أخبره وعندهم خاسرات الطرقين ثم يقول أطراف ممع الأطراف شفاة في سن واحدة نساء كله, كله في سن واحدة عندك مئة مرة سبعين مرة في سن واحدة والسن الواحد انت في سنها وهي في سنك وما تتذمر الباية ما في عربي ما في شي خوصة. ما في بشي لا ما في تغيب تشم تجريب تحليب تجريب تحليب تجريب الغلود الشباب بالغلود نعم وده صاحب الثل يحطه سلفه القرين مع قرينه أعزمها يصاحب قرينه لا من الشباب ولا من الشباب فهنا كانوا فيه يقولوا فيه تطيبه حق مع بعضين وما احنا جاءت المسلاحة جاء بعضين سوديين تبسو فأحطوا بذلك تشبه الريوش هدي تريوش وهي سبه هدي تريس وخاصة وخاصة والله والشد والشد والسف عشرة لا أقراض وفي الثلق والعلماء يعني حب يعني جبرت أطلق لبعض هذا الوعي وثم هو أيضا ثلق له يعني في كل واحد لدول جديد حتى اللي صغير يرجع جديد جديد واللي كبير يرجع جديد جديد كل اللي اللي ولا جمع ليل سنه وعشرين سنه رجعت المسجد واللي انسحت شارجع عن الباقي صغير رجعت المسجد هذا في الخبر الصحيح عثيم الله وسلوكي صلى فهناك الحب تبادل بين الازواج وازواجهن وبين الزوجات فيما بينهن اياه اطراف ثم يجد نداء العروي لقوله سبحانه تطمينا لاهل الجنه الجنة هذا ما ترى أبونه والله ما يفعل وعده الله وعد بأنه يناعم اهل الجنه وأنه يكلمهن ويشبهن وعلى قدرات فقد وعد سبحانه وتمفقه لما وعده إن المتقين قرره فهوه إن المتقين إن في جنات المنهر في قطعه سلك هذا عليه مخالف ثلاث وعلا ذلك انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يبوز بها بحيوان ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك في الاشاره البعيده ركعه علوم اولئك الثمان لهم الدرجات العلى جنات عدن سجد تحتها النار خالدين فيه فيها وذلك جزاء من تذكر من مما نسل وتخرق وطيبها حتى صارت أهلاً بالسكنة في جواب الحكومة والسعادة نعم يقول هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا وقت الطاقة وعدكم به في كتاب سبحانه وعلى ألسنة رسوله ها هو قد حققه ليوم الحساب وثم يطلق معك فر بحول سبحانه إن هذا ذلك المنّة من الله. والمنّة سبحان الله. المنّة من البشر للبشر خذ. ده واحد يعطي الشيء. والمنّة عبد يقول لك أنا. أنا الذي يربيه لك شبه. واعطيك الغابة يقول لك أنا. هذا ذلك خذ. إيه؟ إيه هذا الذي يعطي الغابة؟ لكن المنّة من الله جمال ربع. ولذلك كمثلنا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلمة آية. يقولوا. هو جزك ضالا كهذا. ووجدتك عيانا فأقمنا فأملت ها هل نشرح لك صدرك هل ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى وضعنا لك ديك... لك ذكرى باخره سبحان الله سبحانه وتعالى هذا كبير الدوله رئيس دوله يقول فلان فلان ها اعطيناه كذا واعطيناه كذا وهو عندنا في مقام كذا يقول معنا لنا ما شاء الله ولو لم يعطيه كل أعطيتهوه يعتز بهذا هذا البشر من البشر وكيف خالق البشر خالق الدنيا والكائنات فيقول سبحانه مننا على عباده إن هذا لرزقنا هذا رزقنا وهذه الإضافة الشببية يعني هذا من عطائنا ما لهم النفاذ ما ينقضي أفده لا يتغذب الحمد قد عنده تجارة كون يا إنسان تجارة الخارج عنده نعمة نفيلة ما شاء الله عنده تجارة ويصدر سبحان الله انه فيه تجارة ما تزل منهم يقض يموت ويسرطها يقض تجارة كله فيها بل يطرق ياما لا يطرق الطائفة ويبعدها ويقول ما له من هذا الخير وهذا النعيم في دواء ما ينقض في الاستمرار الابدي ما له قلنا نعم، هذا يا ربي منذ المتقين بالنسبة للمؤمن الصالحين فما لا أعدلت بالصغاة والفجر والفجر والفجرين. قال، هذا، أي هذا ما تبقى وإن للطاغين لا شرب معك سبحان الله، قال للمتقين لا حزن معك والتقابل سابق وإن للطاغين لا شرب معك شر اشر شغل هنا يعني بمعنى اشر هذا, ال... هذا هذا صفه بمعنى بمعنى التقديم لا شر يعني اشر مرجع واكثر مكرا واخذ منه وليانه الله لا شر الله ما هو يا رب شر اشر شر منزل وشر مستقر وشر مكان اذ هو يا ربي قال جهنم يصلوا معها و الصمت هذا دائما هو الشيء شوي تتشوي جدا تقلب على كل الجهات يمين شمال امام ويلزق كل الجهات تقلب على البيت هذا الشيء يسمى الصبي الشيء الاصليه على جهنم يصلوا معها بدل يتقلب فيها و على كل الجهات على وجوههم وعلى ظهورهم وعلى جنوبهم يمنوا يسروا بذرهم هكذا يتخلف بهم يسرونها ابن المحيط بهدله والصريه بفلان زين بعيد ما ينقطع جهنم يسرونها جهنم ما لا هو جنوب الله جهنم يصلونها من هو هؤلاء قالت طاغيه بهذه الصفه صفه الطغيان الذين اتقلوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد نشروا الفساد وزنجوا الفساد افسدوا البشرية حتى يضيفوا الدين ما يقرأ أثر من وجود الدين ولا الأخلاق الفاخر والعقائي العديد <تصفيق> <تصفيق> يزحموا الدين حتى ما يقرأ المكان يكثر من الفساد يكثر من السيباء وكثروا من الكلابوراء وكثروا من وسائل تأيش وصحي الشر والفساد يا نربنا وإذاكن كثر من المدارس يشرحون مكانت القرآن محلات القرآن ومدارس من المدارس وحتى السحوز المحلي وتنظر كثر مستغربة لكترة من محلات الخمار وكترة من المخابس كثر من السينما سباقنا وكترة من المناهي التي تشغل البشرية وكترة من إيش من أدنى من من كتب إباحة ومن الزفسة ومن العرض ومن الزبن الارتلال ومن الشواطئ تتبع لفع الله أجوى يقولون الذين انتظروا بها فأكثروا فيها المساعد أجلهم يا رب كل الشر أكثر من ليش بمزاعدة الحق وطبه حتى لا يبقى له وإن بالتعقيم لا شر ما لها الشارع الشارع يزم. يزم هم ضالوا الله الضغيان فالله إذا وجد جائزاهم بأشهر ما هو يوقع الجاهنم يسرونها سبيساً ربنا يذم، يذب هذا المكان وفي الله سبيساً مهد ويقول مهد المهدين يكون يقول الصابي المهدين ما الصابي والصابي يجد راحة ويجد طمأنينة وصنفونة هي المهد فاتحكوا من ذيهم حذروا وشيروا على الحديث بيش هلين يجدون ويش في الخير ولا بيش هلين ويش تحكوا من ذيهم كذلك قرد هذا يعني الآخر الأفضل الأفضل في رايش والأفضل في رسول يده الله أهل ويزمه بيها لا هدوه ليه ويزير فرسوا اضطرش الرأس ابني شر الارض كده و كنا نسمعها في طرابلس و في برشيد حتى باش نبدا درسه ولا الشرب اذا زرع الغيث يحصديه تخيل واللي اللي الشر غادي يحصد ان دامه الخدمه اللي وقع جعلنا ما يصونها ثبيسه فيها ربنا يذم هذا المكان هذا ثم يقول لهم هذا فلي حميم وغساة وفي قراءة وغساة هذا حميم وغساة فلي الذكور بالذوق بالدعوة والمينة يعني يدخل على القلوب على عند الذوق زيادة بالألم هذا حميم وغساة حميم وغساة الحميم هو البقل الحظ والعيون الذي يشهه وجود كما قالنا ذو وسقوا ماء حميما فقد طعن ااوي انه يذيب كل شيء ويذهب بيثقل تطو ييصريذ يغاس في ماءك المهل حسب الذي يشلوجو اف هيك ما بيجو خلص يسلخوه يبقى له هذا المش الهيطة العظيم وجود أما الشكل هو سعيد كل شيء كل ذلك يشهد ذبيس الشراب وساق المتبقى وبالأيه مثلون يصبب فوق رؤوسهم الحبيب يصعب به ما في مطلح كل شيء يبقى الهيطة الرابعة حم... أي هذا حميم وغساق بل يذوقوه ترجيك الله حميم وغساق هذا الحميم وغساق هو الغساق الغساق هو من الغساق وهو السيل السيولة يقول س... غساق عزالة السيولة يعني ما يسال من عصاره اهل النار من خروج الثنادي والزواني وما يذاب من جلودهم ولحوظهم وشحوظهم و وفيه من الفروضة والأياد الله ما يقطع كبير مش هده يقال يقاب توران الشراب غصا او غساء وسبحان الله في التقابل هذا حار وهذا هذا حار يقط يدين كل شيء وهذا البالد يخطر كل شيء في التقابل حميم وغسى إذا الوضع الحار جهنم من يشرب منه تعبوه التفاة الجبادية الذين يشدون عن سبيل الله ويحاربون دين الله ويكثروا من الفساد في الارض مدايقه بالحق وثرته بالفضيله هذا فليلوقوع حميم وغساله ثم يقول واخر ما وصفه هذا فقط لا هناك نوع اخر وهناك عذاب اخر من شكله ومن جنسه ومن قبيله ومن نوعه إما مشروض أولاها في تقابل ايه ببن حبصرون بموت. هذا ايش حار بارد حار بتقطع بارد تقطع دب وهكذا في انواع اخرى فيها تقابل المخطر ايه ببناء وهذا اظهر من شكله هم من لا يتبع عذاب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللهم يا ربنا. هؤلاء الضرمة وهؤلاء الضرمة ما هو فوز واحد؟ فوز واحد من سلس ومن ليليا ومن الجزائر ومن فرنسا ومن سيتاليا ومن مريجا ومن فرنسا. لا! أخوات! يدخل فوز! جيل علاقه جيل جيل من الاجيال قرر العقول ثم يؤتى بقرن آخر وجيل اخر وقرن له فقلت يا بني هذا خوف مزدحم معكم كان على شكلكم وكان على خطكم كان يحارب الاسلام ويضربه ويعاكسه ويذكر به بكره ويذبح اهله ويقسى عليه وكفر اخر من كان على شكلتكم هذا جيش مفتحن مفتحن ليه مفتحن, مفتحن. اللقاء يقول الجيش مفتحنا ايه افتحنا مدينة يدخل من قوة طب الجيش الجيش عينة ما يفتحي المدينة من قدر ويحسن لها أجل كل لا افتحنا ويش افتحنا تلاجع هؤلاء يسنجل مثلا حين ما يدخل المدين السيجي يجب جيد خلوق وهو مزيبون يصروا السياس يقرب سيحان هؤلاء مصالحه الله فالله سبحانه وتعالى الجسم لنا هذه ارسوه كانها تراب هذا جسم مفتحم معه اشقوا لو بيقولوا يقول لا مرحب به لا قصد له علي ليه ليه راغبوا فيه خوف شديد يا مرحبا يا اهل يا ساهل ما شاء الله كده لا هذا يجوشون هذا وسبحان الله كانوا في الدنيا يتعاونون كانوا ايه يسودون كانوا إيه يتشاورون كيف نقطع على الإسلام كيف نقطع على على القضاء على الكفار فوق العفاري هذا يعني ذبح المسلمين يعني اللي يشرب من عندي العن يشيب من تحمله واللي يجي من عندي عندي الأرض يسرق من بعدها ترى تشاورنا في هذا كيف نقطع على الإسلام كيف نقطع ذبح الدين كيف مقضى على أهله، كيف محاله، هذا من استرسل الوجود ليه، لا يفترضها كيف؟ كان يتشوروه ويصبت ويتساعدون ويتساعدوه ويتحسزوه ويتقبوه هو أي أخيه، يمثيه فباكه وقراره واليوم؟ البارك الأصدقاء واليوم؟ صار يكثر بعضهم ببعض ويدعان بعض بعضهم بعضا كلما بخلتهم، لا أعلم تستحق الله يكهل، قال لا ترحب فيه، يقول لا ترحب إيه؟ لا يمكنهم أن يكونوا إنهم صاروا الله إنهم يتسوهم بحيثهم نحن بشويه ربك إنهم صاروا الله هاشيطروا بيسكسوا على فرقينهم لا كل شيء يتلعى بل أنتم لا حكمكم الله يصاب على حسنوه أولا محاربة أولا أنتم راضا هذا هالكور يصنوا المسبوعون وهؤلاء يتابعون هذا حكاية الله الله يحكي إلينا ما يرى صدقوا ما تصديقه هذا هو ما يحكيه الله عزويا الذي يعلم السر من الجهة ما كانوا ما سيأكل وما لم يكن لو كان بأكل فوقت سبحانه وتعالى حكاية حكايه قال قال أنتم الله مرحمة يجب أن يقولون أنتم يا عبد الأسباح أنتم قدمتوا لنا أنتم اللي تغربتوا لنا أنتم اللي تغربتوا لنا في هذا النصائب لا أعرف كنا احنا مميين والسلية اللي حرفنا وصدع قريبنا وصدع أخلاطنا وقطع صلاتنا بالله وقمنا سحايا افكروا انتم يا رب العالمين بل انتم قدمتوا مهدنا ففيسا لا فيسا المستقل وثم يجيوا ويقولوا ربنا ويترعيوا قدم لنا هذا فسيده عهدنا فبيارد داعف جنبك المسيحين فبتعي الأخرى إذن بسرس أعراض وقالت أخرهم من أولاهم يقول مخريمي دخول مضطرير، يقول لسلوه، وقالوا اصرام لأولاهم رب ربنا هؤلاء يضرون دماتهم عذاباً ضعفاً من النار، قال لكل الإنسان أنتم الكبراء كفرتم وأطللتم طللتم وأطللتم وأنتم الأجلاء طللتم وقلبتم بدل من تتسرعوا ما انزل الله، هل من قلبتم الأباء والإنسان، رؤى صلى الله لا حول ولا قوه إلا بالله لا تهتم إليه وقفته فيه الله عز وجل هنا ففي سلطة قال ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا بإعظم في النار ايه يا الله عز وجل أيضا هناك كلام يعني مثل أبي جال مثل عشر ربيع الكبراء كريش كلك عزبوا صهيب الرومي وكي يعدون عزيبيات وكي عزبون عمار ياسس ويعدون خلان خلان كثير كثير من الحكيم صاريب لنهار شهر الله مجمع شهر الكثير من الزب ومجم ستنعذر والكثير من ذنب لا. يقولوا هؤلاء اين هم هم يتزنون من الحكيم الكبراء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 من العشرة كنا نكون من العشرة لأنه كان كيا خوضا إلى الحياة. أشوفه أتخذناهم سخريين سخريا سخريا سخريا من خلال يعني المدورة. كنا سخريا لأنهم ناس سجومين وناس أفاضين وناس مهملين أو هم معالجين ورقي شهود. أتخذناهم سخريا ولدنا وبلد ونجحوا وسفروا. أم زادت عن صلى الله عليه وسلم ما يشوفهم لأنهم معنام يعني هم يتزاد يعني ما أعرف وإذا في العزة يكشف له الحقيقة يقولون اليوم إذا قلت تشوف لي لك أشوف ألأ قلت تزادة أنا الأخبار الصناعية أنا لنترهيس أنا لستخل هذا المسترعات لأن هذا ما سألتك أحكينا الله الجنة ويحصلون فيه قيامة يحصلون ماذا من من هذه المسرعة؟ أصبحت الله بسهل سهير قبلنا عماس الإنسان يقول هذا يتكلم بالجنة ويشتلم عنه جهنة كيف ينتظر؟ جهنة ننزح له والجنة فيه كيف ينتظر؟ كيف يشوف؟ اليوم الثالث الثالث اللي برطبيع اليوم؟ اللي والله ولا يقول مع ذو الجنة ونادى أسحار الجنة أسحار النار لا يا ولك التوت كل كل حاجه بارك يهوت بارك, بارك <تصفح> لا لو لدينا الثوات على في أعراف المدينة الثوات حتى ما ما عندهم سيئات في بهذه الجاهزة وما عندهم حجزة تخفيها الجنة الثوات ما عندهم شيء الثوات الحديد من الأعراف من فضل الله ولكن من آخر ببعض الأعراف لم الجنة, الجنة. ونادى أصحاب الأعراف ريالا يارفون أو مشيماهم. عرفتها هذا هذه الايات في في سوره في سورة اعراف طبعا بالجد كلنا نعرف ان هذا الحق ايوه لما احكى سبحانه وتعالى عن اولئك الذين يتناجون ويقولون اين اين الماء الرجال ما لنا لا نرى رجالا كنا كنا نحن نعبو من الاشرار اتخذناهم صحفيا ام زقت عنهم الابصار قال الله ان ذلك لحق سخاصم اهل هذا الخصام وهذا الحديث الذي سمعتموه عن اهل النار يقول الله انه حق الله يقول إنه حق ما هو يشركونه مجرد اخصوصها مجرد خرافات مجرد حكاية كلا انه حق ثابت واقعه انه لحق وياكلوا النا ولا ويقول حق انه لحق شو لربك تخاصم اهل النار هذا الخصام وهل النزاع وهل مشدد والمراشقات كلها والله حق ثابت كأنه نذكرها انه لحق تخاصم اهل النار ثم قال الله عز وجل من لرسوله صلى الله عليه وسلم الله ان يعلن الحقيقه التي جاء فيها فقال قل انما انا منبر فقط ما بيدي إيمان أعطيه, اعطيه من شئت ما بيدي عذاب اعذب من اعرض عن هذا الدين ما بيدي معجزة قاهره او سلطه قاهره كل انسان على الايمان هذا الذي بيدي هذا بيدي ما بيدي الله سبحانه وتعالى انما انا منذر والانصار من كما اقول دائما هو الاخبار في الامر فضاء. فهو منذر ليش منذر كل مجرم منذر كل اثبات اتيه منذر كل طاغيه ينذره عواقب الصيامه عواقب النار عواقب شركه عواقب تمرده فعوابت من صدقه، لماذا أنسى في الله؟ منذير، فرد بلتك خل ذلك، ما توقف بالإنبار، حال هذيك ديك ها؟ الضريمة، جاسب الأول، ما خلصيش، جاسب سن، وربما سن، أشي يقول؟ إنضار يعني إن الضريمة تخلص وإنبار سماء، وإنبار هذا إنما أنا منذر نفعت إلى النذار والله كأن هذا الكلام يقوم الجبال غيرنا ما هو جي أدنا جي أبي لنا حدنا هذا الناس إذا خرجنا الحمسيين حد إيه؟ كأننا قل إنما أنا منذر ثم ومن أنواع الإنظار انه يعلنها مدوية ان الاله وحيد والمعبود الحق واحد واحد اللي اشتق مع الله الها اخر ومعبودا اخر ومطاعا اخر ترك اوامر الله وترك منهاج الله وترك شرع الله وترك منهاج الله وثم تبع منها مناهج اخرى لان الناس على كثيرة كثيره كذلك الدولجية الكثيرة الدولية والدولجية إلى ال ال ال هناك أمريكا إلى ومن الساحل الأمريكي ومن الساحل الروسي إلى ومن الساحل إيه بوسكو يعني ال <تصفيق> ال اليابان ولا الصين إلى ولا بريطانيا إلى وكم كان واحد صاحل هوا إلى هوا هو هو هو كيف تأخذ الوحيد إله ودي تقدرها بإله تعيس عرض القينار سعيس عرض الدرهب وكم واحد تحشيج إله وكم واحد إيش الخمر إله وهكذا فالألها عدة كثير كثيرة أو كثيرة جدا وما من إذا يعني معجوم ومطاع وينبغي أن نكون عبيدة له فشنا هو؟ واحد نحو العبيد وهو سيدي نحن المملوكون وفي النبي نستمر بأمره ونسيب ولا ولن يبعلك من شيء شيء إلا بالطبع وما بالله إلا إبامه واحد إلا مكون وموجه وثم رائع وحامي وحافظ كل شيء لكم في السماوات والارض فرب السماوات ومربي الكائنات وموجه العوالم العلويه والسفليه من يرعاه ويحميه ويحضره ويحرص ويزكوه من الله. الله اللي عنده انسب اليه في ثاني ما في الا رب السماوات والأرض وإذا ما السماوات وما في الأرض وما بينهما كلها مرقوبة ومحتاجة وفقيرة وزليلة تحت الرموية تحت سلطة الرموية أشيء قرر في آخر لين موجود ما فيه هو رب. رب السماوات والأرض وما بينهما ثم قال العزيز العزيز الذي يغلب كل شيء هو لا يغلب. هو غالب وهو لا يغلب. من هو هذا كم أحد الغالب هو يغلب؟ الذي لا يغلب؟ واحد. العزيز ثم قال الغفار من الذي يغفر الذنوب إلا الله غافر الظنوب واحد ما في ثاني يغفر الظنوب انت تقول لك اترضى يعني بدون يبعوه لأن يستسلم وينقاه ويقول يا رب يقول هذا ما حدث الله غافر الدم وغافر الدم العزيز للبقى يا رب تصرهين ثم بعد هذا قال قل هو قل قل يا نبينا هو نبأ عظيم هذا القرآن نبأ عظيم أنتم عموا بعضيات والنبأ هو الخبر الضغط الخضر معي، حقيقة منذ جاء الكتاب وتنزل بهم الله يعني. في الجزيرة العربية عندما في مكة كان مقطوعا، هو أصحابه كان ولكن ألوان العذاب بالذهب عليه ولكن نبي عيسى مطحنا وإذن نبي الصخر كل ما في الجزيرة العربية وتوطح نفسه. القرن الإسلامي في الجزيرة العربية هو خلف في فترة رومانية. صلى الله عليه وعليه فتح هذه الشام وقضي على أهل بطريرية وهي بطريرية رومانية قضي عليه وثم بطريرية فارس قضي عليه دمشق ونزله فارس يعني يفيضون الإسلام إلى ما نجوا بعد ذلك ضد قبيلة حضرس إلا ما ذب. إذا دعه خصوصاً إذا فتح ابو بكر، وروى رضي الله عنه، خصوصاً عمر، ماذا يسكن على الأرض؟ وفي كتبهم يذكر ليش؟ ما وجدوا سبيل إلا الصدمة والتعاسة. كذب هذا القرآن نبأ ولا ثم الدولة الإسلامية سبحان الله يعني مسدس، مسدس جذورها إلى كل العالم. اسيا وافريقيا واوروبا ودخل الاسلام الى الاندلس وحزر يا اوروبا فكان له نبع عظيم مع الله والاسلام مازال عزيزا ما دام المسلمون كانوا متمسكين ولتنزل يقودهم هو كتاب رقيق وكان من فرق لهذا الكتاب العظيم فكان له نبع يوم اصابوا بهذا الكتاب وانزلوا القران عن منبره التجييه الحق من ثرب وفشتتوا ولحقهم الخلف وجاء اليهود والنصارى وجثوا على صدورهم ها وهم محرومون معهم وما زالوا لو هذا بعيد لاء اللي احنا بقى ثم العالم كل الان يرتعد مرعوب الفزع توقف الولود لذلك مرعوب بل من هذا وكذا يخافون مرعوبون منهم لهم بعضهم وان شاء الله المستقبل للاهلاك المستقبل ان شاء الله هذه كما أخبر عن ذلك حيثما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا يبلغن يعني بالقلق والله المرخله لا يبلغنا هذا الدين ما بدأ بليل ما بدأ بليل وبيالصلاة ربي يكله بعز عزيز اللي عزت من سفر الذل وهذه ذي وهذا عز من ازدهر من على الاسلام وذل اللي ذل على الحق والبلد اللي به على الباطل على والكفر نعم قل هو نبا العظيم نبأ في الدنيا ونبأ في الآخرة ما قام الله سوق الجنه والنار ليش؟ لمن كانت تحت الوان القرآن ولمن كانت تحت الوان الشيطان مداد القرآن فاصبح الناس فرقة زياد واسمنا هم القرآن فرقان. فرقان ليه فرقان يحرر فالقرآن يحرر يفرق؟ ها حزب الله وحزب الشيابين هل من تحت لواء الله هل تحت لواء الشيطان؟ ليه فرق؟ والذي يعني الضغط كان فرقا بين الناس مفرق من أي فرق قبل يبطل على الضغط بعد المشاهدين وكل مش يتفرق قليلا يتفرق كل مش تشوش نعم القرآن جاي يفرق والذي جاء مفرقا فرقانا هاي قران يفرق بين الحق والباطل فالما على القرآن فهو من أهل ومن هو من حال عن القرآن وعرض القرآن فرقوا من الشيطان؟ ما تحتاج عن جهة من جهة تحتاج عن العالم كله، موقف العالم من هذا المساعدة يضبط أنه جهة هل أقتل جهة لا قل هو نبر العظيم ثم يقول أنتم عنه واحد هذا القرآن له تبع عظيم يبغي يبغي يبغي يكون أول من خالص تحت ذلك في ذلك هي أنهم تحت الوايه أنهم ايه لكم ثم قلع زوجه وانه لذكر لك ولا قومه ايه وشرب شرب ايه شرب لدونه يلا تسابق تسابقوا اليه كنوا سبتوا بيه عصون سنون ولكن ما شاء الله قال انتم عبد الله قل هو لهم عظيم انتم عنه ظاهر العالم كله على طعام واصبح و اصطح محارب القران و مغطى القران و القران القران حكم القران قال سبحانه عليه السلام و ما كان لي من علم بالملل الاعلى اذا تصبون سبحان الله من نبره العظيم ان يقول ما كان شيئا كما قال الله خلقه و جل لهم ما تدري والكتاب والايمان قال ما كان لي بالملاء الاعلى ان يختصموه اما في حد اختار ما كان لي بالعلم بالملاء الاعلى ان يختصموه اما حد اختار كيف يختصمون الملاء لا فيما يختصمون كيف يا حبيب السنن يقول له عليه الصلاه والسلام قد قمت مره من الليل فصلي جمالك في الميتين ما قدر الله صلى الله ثم نعس غلبي إن أجنعس لما نعس وإذا بي ارى رب الإنسان في المنام. قال فقال لي يا محمد قلت لا تفضيك يا رب قالوا بما يستصم الملك الأعلى فيما يستصم الملك الأعلى قال قلت الله قال لي لي ثلاث ولا أكون مرساً لديك قال فهو ضاع بين كتفيه حتى وجدت ضرب أنامينه في صدره برد العلامي في صدره ثم قال لي يا محمد. قلت للبيت يا رب قال لي لي أستطيع العلامي قال فتجلني في بشي وعا لما وضع أبط العزة يده قادم الكتفين العرب عرفت كل يوم وتجلى كل شيء آه. فقال الذين اعتزموا الملاء والاعلام قلت يا رب الكفارات قال ما الكفارات قال نقل اقدام للجماعات لتجي المجيء كل خطوه ترفع بها درجه وتحط بها خطيئه وتجسد بها حسن يا اللي كل خطوة يغنى هذا بعيد كل مساء فعيدا كل جلس خطوة ونرسو ما في الجووس وآثاره من السلاة قال وثم نقل أقدام للجماعات قال ثم والجلوس في المساجد عقب السلاة نقل أقدام الجماعات والجلوس في المساجد عقب الصلاه لان الذي يجد وينتظر الصلاه والصلاه ما ينتظر الفرد الصلاه في الصلاه ده احنا في خلاص ولذا نهار الصلاة ان يكون جسمنا قال انتظر نمشي بكذا وكذا للذين ذبيط وما في اللي بيقدم لا ليه ذكر المشي خلاص وبصراحه بنت السنن كان شيء استخدام كل لا اذا النقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد عقل الصلوات وثم إصباح الوضوء عند الكرهات إصباح يحصل مفلوء كامل وإيجاب المسل يُعجل الصلوات ويُعجل الكرهات عند الكرهات إذن قلنا يقول هادم يكون هادم الكفارات يعني هي حمامات او فريطة للنبوس، لقد نبو سيد كيف كي تتزدون خاص ما يتقوى ليسوا هاي السيئات السيئات عبارة عن عن حشارات بالله من يعني تقضي وسطة ودور وطوط وتوتي وطوط. بالكيمان وبنسبب أحلاق الغابرة وبنسبب أحلاق الغابرة بيش قد عندها وبنسبب المبيل الطاعة والقنظيف بيش؟ بيش؟ بيش هذي خال لكم أحدام الجباعات والجلوس والجلوس في المساجد عقب الصلوات ثم واسباب الوضوء عند الكريهات قال ثم قال لي ثم كيف يكتصنب على ثم قال ثم قرس في رفع الدرجات قال ما هي قال اطعام الطعام وليل الكلام والصلاة بالليل والناس ليام سبحان الله هذه يوم قال: قال الانسان قل ساجعل قال قلت قاما لاسالك فله خيلاتك وترحم مثلاتك وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني واذا اردت بقوم فتنه فاقبضني إليك غير مفسور اللهم أنني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل من يقدمه جدا حبك قطل سيئة رب العزة قد يترأى الناس قد يترأى الممين والإمام حمد يقول والله رأيت ربي أكثر مني أصبر إمام حمد محمد والله, والله. كان جامعا في علم الحديث كان يحفظ اكثر من مليون حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعض العلماء عزوه الفقهاء والذي ما عزوه المحميين مثل من لما رضى على اهل المذاهب ما رضى على الامه الحفظ قديم من اعمى الحديث ايوه المؤمن يا هذا خصال الملاء الأعلى ما شو نقصد هذا بالايه الله ما كان لي من علم بالملاء الاعلى اذ يختصمون الله بيجي هذه الفتوكة في مكانه في سياق الآية قال سبحانه <تصفيق> إن يوحى إلي إلا أنما نسأكد ما صدق إن يوحى إلي إلا أنما أنا ومجلس هذا السياق الكريم الذي سيحكيه الله سبحانه تعالى في خصام الملأ الأعلى في خصام الملكوس الأعلى قال سبحانه إذ قال ربك للملاثقة إني جاهل في الأرض خليفة القادة رفت الملائكة <تصفيق> إني خادت بشرا من فيه وصورة البكرة فرمي في الأرض خليفة وقع نعم الفصومة بينهم وبين ربيهم في شأن آدم وما وقع كل حتى الله سبحانه وتعالى في كثير من الصور سداد من صورة البكرة وآل عمراء وكثير من صور وصورة يعني الأعراض وصورة الصورة التي نحن فيها وإلى امور كثيره ذكر الله سبحانه وتعالى فيها تنظيما في وهذه وهذا الشراخ بينه وما بينها الرب سبحانه وتعالى بانشاء ادم عليه الصلاه والسلام. ذلك الله سبحانه وتعالى لما اراد خلق ادم اعلم سبحانه وتعالى بهذا الحد فتكريم في في الملكوت الاعلى في رحاب في الملك الاعلى اعلم سبحانه وتعالى بهذا الميلاد ميلاد هذا الانسان هذا الإنسان الصغير على الكوكب الصغير ولكنه سبحانه وتعالى من الحصي العلويه جعل الكبير قرر ابوك للملالكة إني خالق بشرا منطيع منطيق منطيع من, من, من الأرض وكل ما في الأرض لكي في الحية بي وهذا الانسان من الطيب اخلاق من الارض وكيرضع من الارض وين ما هي الارض والبزوله ليله هي الارض فكيرتص منها ليش يسمو من الطين ولما يسمع يزول الله كنت القلعه وياشقه ينحني الى الطين صوره خرج من صوره وزيوت صوره وتنشروا الثلج هو الطين من حام المسنور شو هو هو الاسم نتيه كم ينكي طنب كم ينكي لأن الادم كم سراب كم سراب ثم كم سراب جعطين الله يجنوه جعطين وثم لما طال أشجع حام المسنور ودي وبعدين أشجع لما بناه وعن كل هي كدير أشجع لما بسجع صلصال أسترصال أسترصال صلصال يصو حيث دولي يصو ثم لما نفخ في فيه الروح التقى التقى خلاص هو خلق من الارض ولكن فكر منه أعلم وصار هو صار احق بالملائكه كل الملائكه يشوفه يشوفه يجي يدخل عليه ثم ان صار يشوف الماضي البعيد والمستقبلان هاي يشوف الجنون فيهم ويشوف الملايين العلوية ويشوف العارفون العسل ها هذ فيه من الرعب لما تقول هذه النبضات العلوية النبضات جفت في التمرات قصها غرابة اذا هذا الطين اللي يتغزله مطير مين كذب له؟ شكله له؟ كنت مني؟ قال كذب شغل الحليب والرايح وداره أو ما يدأرو؟ مطير؟ كل عزل البيت مطير اللي تقوله طير هذا الطين هذا الإنسان الطيني ارتقى وارتقى في تلك النفق الرضانية واللي تورحمه واللي تقولون عنه ولكن هم قلت كم سواء ولكن وصل العالم اختبه التون كله انظر الله عزيز السلايناه في اخر جديه وصخر لكم لكم وصخر لكم وصخر لكم الأنهار لكم الشمس والقمر وسخر لكم لكم لكم من الدار ومن الآهار ومن الخضب الهوان أن يستعمل للإنسان شيء يحضره من الناس من عبدوا الشرد وعبدوا القبر وعبدوا الفروج؟ وعبدوا الدينة والترهب وعبدوا مناصب وعبدوا شطهم وعبدوا مراكزهم وعبدوا كلام الناس؟ وعبدوا ايه خلاص هذا ما شاء تقولون باللوم فن الله رضاك انتعبك لذلك نفسك انت تعبون من المؤوسة خارجة ليس مجد هل الله وشأن السابق سألساوه تأكيده حكومه هذه الروح لا بزرها تضيح فالجسم الطين هذا يتخذ من وهذه الروح العموية تتضيحها من مصدرها من أصلها تتلقص على طبئة وقالقها هي تقليصها فتقليصه في كتابها الثلات عن طبئة هذه الكتاب بيستقر تلية لمانا بانك السر بلد التماغل ومانك السر ومانك السنة ومسوط ومسوط تعيشة سعيدة كريمة شريمة نضيحة إلا إذا تخذ نزل هذه التقنية ربنا الذي مصره هو أحريك إلهي القطع عدر فكزت وانتكزت والنلت والألعاب والذل والهواء والتلجتك ما قد تصاريش سبحان الله إذا ديات إكوان الله تعرفنا وشغرفنا بإيه؟ بسلك النصحة فلا بد أن ننحقها من نصليها وأن نوصلها بها ما تلتفين أدتني ليس يوعد ما دون تتلقى ما دون تتصل ما دون تنصبقا صحيح الأشياء في الأنس والراحة والحلاوة والطمأنينة الحياة السعيدة حجب وتعيش هو نوع متعيش من كمان وسعيشني فلاح وحب ولكن ماذا فعلنا؟ قطعنا عن الله ونصبنا سهام الحرب ضد وضد الكتاب وضد هذه القضية. أشتعلحنا؟ جن ما بطيشنا لأن قطعنا هذه الروح عن مصدرها وصل. هجعت وتر. اذن اخواني يقول الله عزوجل هذا هذا خصال اللي طار بين... بين الله وبين الملائكة والقرء بكرة الملائكة اللي جعلهم الأرض خليفة قالوا أجعل فيها من يسيده فيها ويصير ادمارا <تصفيق> من يصبح بحمد الله قطيف لا خارق إني لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضوا على الملائكة فقال من بيوني بأسماء الخالق سبحانه من لا علم هذا في خصال الله. الله يقول هذا خسام ما كان لي من علم بلم هذه يقول والله ما كنت اعرف عن هذا الخصام بين الله وبين الملائكة شيئا لولا ان هذا النبوى العظيم اصدر له فهو نبوى العظيم انقرر قتل الملائكة اني خالق بشر من ثير قال اهلا الله الملائكة قال, قال لهم فاذا سويته يعني اثقت وعملت في القصة ولطفت فيهم الروحي هنا جاءت جاءت رجع جاء. هنا ولطفت فيهم الروحي ومرض الروحي يعني اضاقه اضاقه ايش مثل بيت الله هذه الاضاءه التشريفيه بمعنى ان الله خلقها وخصها في الخلقه شرفها وكرمها بالتكريس فكتشرفت بها فقرؤوا له ساجدي، والشد الطيب للروح، للروح، للطين اللي هي حملة للروح. فقرؤوا له ساجدي، سجود إيش؟ سجود سحية وتكريم، وطاعه للرب الكريم. سجود شريف وتكريم لا سجود عباده وتعظيم لا هذي من سجود عباد وطاعدين؟ هي؟ لا فقالوا له ساجدي أراد بالكرم ويشكر هذا الإنسان بهذه النعمة ولكن هو تسد هو أخذت سد هو أذن شطنا فما له فيه سوى مصارف فقالوا له ساجدي فسجد الملائكة كلهم نحن ندري عن هذه الروح شير واش نعرف كيف لونها كيف شكلها كيف حجمها؟ طويل عريضه ضخمه بيضاء، شكراكة، كيف دمها؟ عنها دي أنا؟ ما ندري. وإيه سألونك عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما زالت من أمر ربي، ربما تقدم إيه؟ وهذا الإنسان اللي في هذه النفها الربانيه الرنوية إذا هو قطعها عن الله تسفلت وتنجست ولحقها الخصب الضب ولو تقدمت العلوم والروق والصناعة تقدمت ماذا تقدمت ولا وما بوتيت من العلم إلا فمينا من أين تعلم الكثير؟ عن ربها وقال الكثير هو الذي يعلمه لا يجب أن تعلمه إذن إخواني الله عز وجل فقعوا له ساجدين الملائكه سجدت فسجد الملائكه كلها فعقب الامر العلوي والامر الالهي سجد الملائكه كلهم، اجمعون ناقض يد الملائكه وسجد. ويكون اجل السبعه لا، اكد كله. وما كلهم وما سجد كلهم بل قال اجمعون اجمعوك يعني ملائكه السماوات وملائكه الارض وملائكه ما من السماوات والارض الملائكه كله في كله في كلهم ونحن نزع الملائكة في العالم العلوى السفلي كلهم تجلس تكريما وتشريفا لهذا السبب كلهم اجمعوك ولا احنا زي عن ملائكه مقابل مكرره ما نريد غير ان الله يحكي لنا عندهم لا يحسب الله أمرهم ويأمرهم يمر كرا ملاك الكرا كذل ذل عباد المكرمون لا يصدقونه بالقول وهم بأملي يعملون ما قالوا شو اللي قال هذا تنسى العليم قول قل الملائكه الملائكة كلهم أجمعون إلا واحد إلا إبليس ومن هنا قرر العلماء أن الإبنز من الملائكة لأن الملائكة هو الإبنز الذي الملائكة لا إبليس كان من الجن فحسب وكل فاسق يسمى إبليس ويسمى جن حتى الإنسان نفسه وفي جرح يسمى جن لا في الإنسان شايفين أن السبب ولكن ليش يقول العلماء هذا الاستثناء منقطع ليه؟ لأنه كان حاضرا فلما تصل لانه لما قال شدو ويقولون الملائكه شدو اذا كنت تقليد كل من حضر المغني وكل من بين الحاضرين فشمله الامر بالطاغيه فسيدوا جميعا الا ابليس وي مقابل باقي ما ما الذي ازيد من 800000 شلهم وهو مع الذي في كل هذا كان الجنون قد ابى بمد لا ما ذلك قبل هذا قبل هذا مش مثلا مثلا الانسان يقعد في هذا لو اتى الاتاء السني حين من الطق ولذه الله على هذا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 الا ابليس استكبر الا ابليس استكبر وكان من الكافرين اذا كل من يتكبر عن امر الله وعن تطبيق شرع الله فهو من الكافرين كل من رفض منهاج الله ورفض اوامر الله تكبرا وما رضيت فهو كافر وهو من جنود ابليس وهو من اسماع الشيطان خاف الشيطان وشيخوخ الشيطان إلا إبليس إلا إبليس قرأ وكان من الكافير كان هكذا كان, كان. كان يعني كان المدى وكان من الكافير ثم قال له عز وجل فقال له عز وجل له سبحان الله الشيطرة الوحيدة يقول لغة صالح الميطة إبليس ما من مع الملائجة, الملائجة. وقف في, الجنة. في الجنة. وش وشو ذنبي يسكن لنا الله لا الله. انا ناعم شو يسكن لنا الله, الله. فترقى بهذا لا لما خالف امر الله لان الاهم هو اتباع وشرع الله الرضو والعبوديه لله الطاعه الكامله لله سمعنا وطعنا هذه المنهجيه واحدة ما يتسلم أجلما لازلت خلص ما لازلت والجنال أعظم رفع لك هو أن تقول لله سمعنا ورطانا وفرارك ربنا وإلى جنة ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً تكون له مخير رسول الله هنا أن الشؤال يقول ما معنى قده الله عليه وسلم العالية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضيح والزعيم غارب فقالي <تصفيق> صحيح العارية مؤدية إذا استعرت شيئا إذا أدتها الله ألا إذا ضعتني بدون تطريق مين أني لا تغير فما يدى وتتبع إذا فرر العارية مؤدية استعرت شيئا تتبعني العارية إذا تبعرص تتعامل به عبس وتحرسوا كل شيء كل شيء تفرر و رب ضره طيب تعال او جبت جبت لي شي حاجه من داك الوسط كيتمشى للبيت ندفع بابا لله العمليه جات و سمع راسي العانيه موثقه والمنحه مرفوضه المنحه المنحه اقدم قائدا الرسول صلى الله يعني تعطيه هذه المشاهدات كي ان ما ممكنه ان تكون ما ان تكون الصباح ما تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان الصباح ممكنه ان وكذا ممكنه ان تكون ممكنه ان هذه ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون زعيني يحتذي من قلبه. كان بسير هذا قل خلي هنا غلي. إذا ما شيء أنا. أنت بس زعيبي غالي. كذب. ثم السؤال الآخر يقول ومنعنا قيصر الله عمران عمره بيت المقدس خراب يسري وخراب يسري بخروج الملحمة وخروج الملحمة بدخل القسطنطينية ودخل القسطنطينية بخروج الدجاج. هذه كل كل حاجة لا بعلى على غيره. فبدانا خراب عمران بيت المقدس يقرب بيت المقدس ويصير مقصود في العالم بيت المقدس ويتخرب ايش علام على خراب يدري وخراب يدري ويكون خروج الملحمه قد يكون اقتسال باقتسال ضد الصليبين ضد كفر الارض ويجد الله عز وجل يقول لك بسبيل الله لاعلام كلمه في كل ملحمه وعامل الملحمه قد يكون فتح القسطنطينيه القسطنطينيه هي الانديزيه <تصفيق> <تصفيق> لا ديرونة ديرونة اي ابو صفي وفتح القسطنطينيه تخرج الدجال يعني هذه علاقه على هذا يعني تتوالى هذه عقب هذه وهذه عقب هذه وهذه هكذا هذا كلامه وصدق النبي الله ثم يقول الأخير. يقول في الاونه الاخيره سمعنا بعض الاشخاص يطعمون في الشيخ عبد الحبيش لدعوة بدعوه انه كان يسمى هو هو أباطيل وقراصنة هذا تجيب؟ أقول لا صنع مايجب من علم جليل علم جليل أن إحنا عنده عنده بعض الالبسات بعض المسائل هي باطله وكذا ولا نجد هذه الأباطيل نجد هذه التفسير ولا نجد هذه الكتب كتب الإسلام هذا ولذلك تصل ضلال العلماء وبيروق لهم والباقى حتى عند الكشف لذلك نرجع صل الحمد لله وفتح الله وقلوب الكثير من الشباب على يديه هذا خير ورحمه الله الله كله ورحمه لكن أنا أردل هذا الشيخ كان ميت وما كان يرى المعلومات اللي كانت عنده قديمة يحصلوا على صحيحة وكان يقولها أما يعلم باط. مطلعا عن هاروه وكان يحصلوا على مزارفات حقيقة وكان يجيلوا دونه وخطج بكتور. ولذلك الله سبحانه وتعالى عليه وسلم هي علام علماء يذبونها عن هذا الدين يقول عنه صحيح برغانين ومسيح الممتلين كما ضرعت بذلك سيدنا من صلى الله عليه وسلم فما يصب الشيخ على ذلك كما عن الله ايوه لا فقم راسح للإسلام صلى الله عليه وسلم ثم يقول الآفر يا شيخ ما حشو الشرق لمن يحضر يحضر معه جاء إلى المسجد مع أن المسجد مفروش حقيقة ليس بعد غدا ما يقوله المجلس مدامي لنظف روش وكيف لا ندري تسير يديك سرح اليولو ايجاد الاغل لا هذا يكون هم يراما من البدع ما يضغي حتى انه بعض يكون في بعض القيوز يعني ما نريده الصلاة والجبيليات والسجاجة يتكي يشوفهم للشرح ويصبر هذا الإيمان هذا ما سيكيبه لا طلعا طيبة محيولا على الطهر اذا رأينا شيء نزوم له طلبه ما رأينا شيء يصوي اما هنبقى السلطان عمر غيرها مرة نزام يعني يصب منه ما فقال واحد واحد هذا النزام هذا ما ما لماذا؟ قال لا تجنه فانو وتكيف الأشياء كلها مشمولة عن طهر تشوف شوف ما يحقق انها نجازة فالأرض كلها طهر ما يجب ناس الجانب ايه؟ <تسخن> هذا السور لا لا حرمة له الكتاب يلي عنده حرمة هذا هذه لا خطيك الزخرفة هذا الناس أن الناس بغرد صلوا في المساجد زوكا وزوكوا الشيوخ وزوكوا الارض وزوكوا هذا هذه الفروش اللي هي اللي هي هذه التزاويق وهذه التصاريح كلها حرام ما أدري هنا ليش هذا ثم يقول الأخ ناحية الشرف ايه المصلي اذا صلى الإمام المقيم هل يصلي ركعتين لا يصلي اربع كما قال عبد الله عباس رضي الله عنه تقيل ابن عباس ما دام اذا كنا اذا كنا وحدانا كمن اذا كنا وحدانا نصلي نصلي ركعتين ونصلي ركعتين كنا اذا كنا وحدانا نصلي ركعتين, كنا, كنا, وحدانا نصلي ركعتين كنا مع الامام نصلي اربع قال تلك سنه ابو القاسم صلى الله عليه وسلم إيه. ثم يقول آخر أريد توضيحًا لهذا الحديث عن عبد الله بن عمر أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جهنم تستعمر كل يوم وتفتح أبوابها إلا يوم الجمعة فإنها لا تستعمر يوم الجمعة ولا تفتح أبوابها يقول هذا هذا الحديث صحيح صحيح صحيح تشهد جهنم ولذلك مهين المصلية في نفس النهار إلا يوم الجمعة. ما قاله الحديث هو الحديث المرسل. ولكن ولكن يقول القيم رحمه الله يكون له شواهد زد نعمات يقول هذا الحديث لو شواهد صح بها فكان هذا من ضباط يوم الجمعة أن النار نار النار إيه تقول وتسرد أبوابها فالمصلّي ونفر الطلاج من الزواج المصلّي أيام أخرى ما نصلي ولكن كل زواج ولكن يوم الجمعة نصلي ثم يقول وهل هذه تدل على أن جهنم كانت مخلو أن مخلوق الآن نعم مخلوقا، فجعلنا مخلوقا الآن. إن اعتدنا للظالمين ما اعتدنا هيءنا خلاص موجود موجود. إن اعتدنا الضالين نرى أحاسبهم سرادق. إن اعتدنا التجارين سعيلا. اعتدنا هيء موجود. لا. ثم يقول ما معنى هذه الآية؟ ورأيتها مكتوبة في مدخل مطار القاهرة. ويقول تعالى ويقولون مصر ان شاء الله اعني ليه هو عندهم يشيركم اعني ليه هذه الآية احكاها الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصديق لما بقي في مصر بقي أربعين سنة في مصر وفي النهاية جعل الله اثبادا اثباد لأن أبوته أشعب مبيه لما رأوا الحب الكثير لأبيه ها يعني بحاله بينه هو وبين ابي فخذوه طلبه يا ابانا ها ذهب زين ان سلقوه ترى لا يوسف لا ذهبوا بي ترك ابانا تصاحوا من قال الى نلعب بدا ثم اجعل القهوة بالجب بالبيت وجابوا اوله جابوا من شهر انتم يقولوا قال يا ابانا ان ذهبنا بالسير وصلنا إلى ماذي ماذي ماذي هذا هذا هذا لا تريد هم وش يعني جيكي وذكرنا مسكين مسكين فا قلبي وكن مجن مقصود يعني الله يعلم الله سبحانه وتعالى بسلب صبره هاه بسلب صبره وصمدته الله رفعه من من البر من قاع البير إلى إلى إلى حتى ما مس وزير اقتصاد كنسير المملكة كلها. أول ما جاءوا العام رجع الله سبب؟ آه؟ قَالَ الله قَالَ انه من يتقي قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ هذا تام بفضله ولما جاء من القميص هذا بيخذه كذلك صدق قال ولما جاء جاءوا بابه ويمه واخوه قال ايش قال الظلم ان شاء الله آمنين. ان شاء الله ان شاء الله امين قال هذا الاقلتين كانها مكتوبه فيه في القاهره في القاهره القاهره ايوه والله أما أن الله مفتنا جميعا من خلوقه سبحانه اللهم صل وسلم على النبض سبحانه وتعالى ويستمع ويستجيب لطلبنا من كل